إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم وأسروا والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وأتم النجو الذين ظلموا أن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم اللَ القلَ بِسَّماءِ وَ الأرض ألَ وَببيلَ القَول بِ السماء وَ الأرض وَوهو السَّم بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بل ان كما اوسل الاولون ان ياتينا بايه كما اوسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها فَهُمْ يُؤْمِنُونَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ أَمْ نَصَرَكُنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ لقد انزلنا اليك كتابا فيه ذكركم لقد انزلنا اليك كتابا فيه